والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميذان ألا تطغوا في الميذان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميذان والأرض رضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام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 بك ما تكذبان.